بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تبع الكافن والمنافقين. وانتبع ما يوحى إليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا وترجل على الله وتفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في ذوكه وما جعل أزواجكم الله ما يجعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفوايكم والله يقول الحق وهو يحفي السبيل أزعوهم لآبائهم هو أقفت عند الله فإن لم آبائهم فإخوانكم في الدين ومغاليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيم الأرعام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجين إلا أن كتاب مسطورا وإذ أظل أن النبينا من شاقهم ومنك ومن نوح وأغنى منهم ميزاقاً وليوا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعدني الكافين عذاباً أليماً يا الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وكان الله اللَّهُ بِمَا تعملون بصيرا ضِرَارًا إِنْ جَاءُوكُمْ فَاصْطَبِرُوا وَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاتَّقُوا في الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وبلغ القلوب الحناجر وتغنون بالله الظنون هنالك بجني المؤمنون وزلزلوا زلزالا شهيدا واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله I quaão khoa y phải chung anh la مقام về فارجعوا وَاتَّبَعُوا فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عوره وما هي بعوره الشَّيَاطِينَ ولو دخلت عليهم من أغطارها ثم سئلوا الفثنة ما وما تلبتوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأجدار وكان عهد الله مسكولا قل لن ينفعكم القرار إن If مِنَ have أَوْ death, إِنْ will مِنَ able أَوْ die وَإِلَّا you have seen death, you أسمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا قد يعلم الله بِضُرٍّ منكم والقائلين لَهُ إِلَّا هُوَ ولا يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا قليلا عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك زدور أحينهم كالذي غشى عليه من الموت وَإِذَا ذهب الْخَوْفُ سَلَقُوهُمْ l’enfant fonddi elle على et da لم يؤمنوا l'roid الله a وكان ذلك على الله يسيرا يحجبون الأحجاب لم يذهبوا وإن يأتي الْأَحْزَابُ الأحجاب يوجدوا له أنهم دادون ألول عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاسلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة أسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرى ذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحجاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما جادهم إلا إيمانا وتشير ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بذلوا تبديلا ليجزي الله بخدقهم ويعرب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا الله الذين كفروا بغيرهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين الخسان وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين واهروهم من أل الكتاب صياح فيهم وقلف في قلوبهم الرأب فريقا بَنِي تقتلون تَنقُضُونَ وَتَكِرُّونَ فَلْقُوا وَأَرَأَيْتُمْ أَرْضَهُمْ وَيَأْرُونَ وَأَمْنًا لم وَأَرْضًا وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي فتعالين نُمْتَعُ قُنْ تَعَالَيْنَا نُمْتَسِحُ ورسوله وانسر الآخرة فإن الله أعز للمؤسنات فإن الله, أعز للمؤسنات فإن الله أعز للمؤسنات منكم مبينة لضاعة لها العذاب بحفر وكان ذلك على الله يسيرا ومن ونثل منكم لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين كريما يا نساء النبي والسنة أحد من النساء إن اتقيتم فلا تخضح نَبِلْ قَوْلَهُ فَيَقُمْ الذي في قلبه مرض فَيَقُمْ قولا الَّذِينَ وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاملية الأولى وأطلنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليرهب عنكم الرجس أهل البيت ليرهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وَيُؤَنَّى مَا يُسَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا المسلمين والمسلمات المين وال الم وال المين والمات والقين والصادقات وال اقين الله والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات و ان الضائمات والحاقرين فروجهم والحاقرات والذاترين الله كثيرا والذاترات أعد الله لهم موفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعلم الله ورسوله فقد ضل ضلالا مجينا وإن تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله في نفسك الله مبديه وتخشى الناس وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى منها وَجَنَّاتِ النَّعِيمِ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا لكي لا يكون على المؤمن حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وفرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النجد من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عظيما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله بكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأكيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكانت رحيما فحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا شاهدا ومبشرا ونذيرا وزاعيا إلى الله بإلمه وشعاجا منيرا وبكر المؤمنين لأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تفع الكافرين والمنافقين وتعالاهم وتوكل على الله وكفى بالله وَكِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ قبل من قبل أَن وإن مما لكم علل نبناستن تصدونها فمن شيعوا ومن يا أيها النبي إما أحللنا لك أجواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت جميلك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجوا ممعت ومرأة مؤمنة إن وهبت نبسها للنبي إل أراد النبي أن إن أراد النبي أن يستنكح خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أجواجهم وما ملكت ألمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما تعجي من تشاء منهن وتقوين اليك من تشاء ومن ابتغيت من عزلت فلا جناح علي ذلك ادناء فقر احزنهن ولا يحزن بما آتيتهن ويرضين بما آتيتهن كلون والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهم من, من ولو أعجبت إلا ما ملكت يمينه وكان الله على كل شيء رقيبا إذا سألتموهن مساعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن ت... رسول الله ولا أن تنفحوا أزواجه من بحجه أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تَبْدُو شيئا أَوْ تحقوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا or فأدنى أن يقرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضون وَهُوَ في يُنَزِّلُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فِي قُلُوبِهِمْ ثمة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا قل إنما علمها عند الله وما يجريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعز لهم شعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إن لهم نحن كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آلوا موسى فضراءهم وكان عند اللَّهِ غَنِيًّا يا أَنْزَلْنَا الذين الْقُرْآنَ اتقوا الله وقولوا قولا وَلَا ويصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يفعل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رفنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان غلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويسوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله رفورا رحيما